নজর গৌরব গৌরব الزباء غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسأل عنها فإنا لا نبالي بالطغاء نحن جند الله دوما دربنا دربنا لن نبالي بالقيود بس نمضي للخلود لن نبالي بالقيود بس نمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد العبيد غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا كم تذكرنا زمانا يوم كنا سوعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومسا كم تذكرنا ذمانا يوم كنا سوعدا بكتاب الله نتلوه صباحا মাস গৌরব গৌরব b oh.